القرآن كقوله انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد ونحو ذلك وقد بين هذه الحكمة في غير هذا الموضع أيضا كقوله وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وقوله انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس الآية الحكمة الثانية هي التفكر في آياته والاتعاض بها كما قال هنا ولعلهم يتفكرون وقد بين هذه الحكمة في غير هذا الموضع أيضا كقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أنكر الله جل وعلا على الذين يعملون السيئات من الكفر والمعاصي ومع ذلك يامنون عذاب الله ولا يخافون أخذه الأليم وبطشه الشديد وهو قادر على أن يخسف بهم الأرض ويهلكهم بأنواع العذاب والخسف بلع الأرض المخسوف به وقعودها به إلى أسفل كما فعل الله بقارون قال الله تعالى فيه فخسفنا به وبداره الأرض الآية وبيّن هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله اامنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء الآية وقوله أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا وقوله افا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون وقد قدمنا طرفا من هذا في اول سوره الاعراب واختلف العلماء في اعراب السيئات في هذه الايه الكريمه فقال بعض العلماء نعت لمصدر محذوف اي مكر المكرات السيئات أي القبيحات قبحا شديدا، كما ذكر الله عنهم في قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك الآية. وقال بعض العلماء مفعول به لمكروا على تضمين مكروا معنى فعل. وهذا أقرب أوجه الإعراب عندي. وقيل مفعول به لأمنه أي أمن الماكرون السيئات أي العقوبات الشديدة التي تسوءهم عند نزولها بهم ذكر الوجه الأول الزمخشري والأخيرين ابن عطية وذكر الجميع أبو حيان في البحر المحيط قال المؤلف رحمه الله تنبيه كل ما جاء في القرآن من همزة استفهام بعدها واو العطف أو كقوله أفنضرب عنكم الذكر صفحة افلم يروا إلى ما بين أيديهم افلم تكن آياتي تتلى عليكم إلى آخره فيه وجهان معروفان عند علماء العربية أحدهما أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة ما بعدها على محذوف دل المقام عليه كقولك مثلا أنمهلكم فنضرب عنكم الذكر صفحة أعموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم وهكذا وإلى هذا الوجه أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح ومحل الشاهد في الشطر الأول دون الثاني الوجه الثاني أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة للجملة المصدرة بهمزة الاستفهام على ما قبلها إلا أن همزة الاستفهام تزحلقت عن محلها فتقدمت على الفاء والواو وهي متأخرة عنهما في المعنى وإنما تقدمت لفظا عن محلها معناً لأن الاستفهام له صدر الكلام فبهذا تعلم أن في قوله تعالى في هذه الآية التي هي قوله أفأمن الذين مكروا السيئات الآية الوجهين المذكورين فعلى الأول فالمعنى أجهل الذين مكروا السيئات وعيد الله بالعقاب فأمن الذين مكروا السيئات إلى آخره وعلى الثاني فالمعنى فأأمن الذين مكروا السيئات فالفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام والأول هو الأظهر والعلم عند الله تعالى قوله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء الآية تقدم بيان هذه الآية وأمثالها من الآيات في سورة الرعد وبذاء نكتفي في لقائنا هذا ولنا لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته